وَالَّذِينَ قَامُوا بِتَغْيِيرِ وُجُوهِهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَالَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ أَوْلَى رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رزقناهم هُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الذَّامِ وَأَن تَقُولِنَّ نَرْزُقُنَّهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ Obe